وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ إِذْ رَأَىٰ نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِمْ خُذُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم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 إذ أوحينا إلى أم كما يوحى أن اقذ فيه في التابوت فاقذ فيه في اليم فليلقه اليم بالساح ليأخذه عدو, لي عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني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 فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّن نَّبَاتٍ شَتَّى كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ ومنها تَارَةً أُخْرَى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 وقد خاب من افترى فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا النجوى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 قالَا آممَتُمْ لَ قبلَلَ أن آذَنَ لكمْ إنهُ لَ بكُم الذي عَمَكُم السحر فَلَأُقَِّعَ أيأَيدَكُمْ وَأَرجُلَكم مِن خلِافِ وَلَأُصَلّبََّكُم فيِي جُذُوحِ النَّخلْ وَلَ تَعلم النَّأَونَ أَشَدُّ عَذاابَ وَأَبقَ طَالَ فطرنا فاقض ما انت قاض ان ما تقضي هذه الحياه الدنيا ان امننا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما اكرهتنا عليه من السحر والله خير وابقى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 ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسى. يبسا لا تخاف دركا ولا تخشا فَاتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُم مِّنَ الْيَمِّ مَّا غَشِيَهُمْ وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَى يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ لَقَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الأَيْمَنَ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمْ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَلَا تُطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِي وَمَنْ يُحِلَّ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَى وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَى قال هم أولئ على أثري وعجلت إليك رب لترضى قال فإنا قد فتانا قومك من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا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 أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا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 ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوجا له وخشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسا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 فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تغمأ فيها ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى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 وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهدي لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولنها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 أحاب الصراط السوي ومن اهتدى